والصوم بيريح بدني اللي بيعمل خير ويبقى من يعمل شر عمره ما يشوف يوم كده واللي يحود يدوب من بحرنا الريح واللي بيقصد الحليم ويخش الذكر ويالا مدد مدد في خلعه اصغر ومدد مدد مدد مدد في خلعه اصغر ومدد مدد مدد مدد مدد مرادي وقصدي وعن في طنا بنياتي مرادي وقصدي وعن في طنا بنياتي مرادي وقصدي وعن في طنا بنياتي